اذا السماء انفطرت و الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين بين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغى